بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرتين فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما مَا ما كذب الفؤاد ما رآ أفجمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة منتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاوى البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم اللتر ولو الأنتى كنت إذا قسمة ضيئة.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 كم من ملكنا في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لا تغني شفاعته شيئا إلا بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون تَتَّخِذُ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَاعْرِضْ عَمَّنْ شَمَلْنَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يَلِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَغْلُوهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع مغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة, وإذ أنتم أجنة في بطون أم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكبى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم يلبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما فعى وأن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 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أهلك عابد الأولاء وسمود فما أبقى وقول المؤمن من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضع والمحتفكة أهو فغشى ما غشى فبأي آل ربك تتم هذا نبي ازفت الازفة ليس لها نذول الله كاشفة ازفت الأزفة ليس لها دون الله كاشفة اثم هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا